بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعفلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعري حكيم أفنطرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من قلق السماوات والأرض ليقولن قلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذين نزل من السماء إما بإقدام فإن به بلدة ميتا كذلك تخرج والذي خَلَقَ الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام مَا تركبون لِتَسْتَوُوا على ظُهُورِهِ ثم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 نا إلى ربنا لمُقلِبون وجعلوا له من عباده جزاء إن الإنسان لكفر مبين أم التقى من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 وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا فشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخفشون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا لا ب أنا على وإنا وإنا على آثارهم مهتدون وتذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفواها إلا قال مترفواها إن وجدنا بنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. قال: ولو جئتكم بأهدام ما وجدتم عليه آباءكم. قارو إن بما أرسلتم. كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني برأم مما تعلمون إلا الذي فطرني إلا الذي فطرني فَإِنَّهُ فإنّه سيهذين في عقبه لعلهم يرجعون بل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 درجات ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يجمعون يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يككر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها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 وَمَن يَعْشُو عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ مُقِيِّضَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَا يَصْبُرُنَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُنَّ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ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 وما وَمَا من مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ من مِنْ أُخْتِهَا وأخذناهم بالعذاب لعلهم لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الساحر لنا رَبَّكَ بِمَا عَهَتْ عِنْدَكَ إن اننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب اذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يتادوبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب وجاء جاء معه الملائكه مقترنين فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين فلما اسفونا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 ولو نشاء لجعلنا منكم فِي في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم وَلَا يَصُدَّنَّهُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ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 بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بقتتهم وهم لا يشعرون الأَخِلَّ اللَّهُ يُومَئِذٍ بعضهم لبعض عذون إلا المتقين يا عباد لا عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكارو مسلمين أنتم وأزواجكم تحبرون يطاق عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أولثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم مقالدون لا يفكر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربه قال إنكم ماكثون فقد جئناكم بالحق ولكن أكركم بالحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مجرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم وندواهم فلا ورسنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولكم فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما عم يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي أعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعينهما علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهو يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم الله فأنا يكففون وقيله يا رب إنها أباء قوم لا يؤمنون فاصبح عنهم وقل سلام فسوف يعلم